الحمد لله كان ذنبي حبت اولى جنبي ما اتوب ما اتوب وانا الشيعي رغم ان في bidillah kan dam النبي ما aulad an nabi ma tubu an حبه اولاد النبي أتوب كان حبهم عن ما اتوا وانا شيعي ابو فهد الناس الميل يا المعادي ان كان حظهم ذنبي عنه ما اتوا بعكس اقولك انادي حبهم كسر الدنو وسط بين البريه وبين علم الطيور وسط بين البريه وبين علم الغيور ترى <تصفيق> جل هادي محمد لهم الله المكتبي ما توبوا انا شيعي رغم الف الناصبي ما توبوا انا شيعي رغم الف الناصبي عبد الله ان كم دم بالحبه النبي ما توبوا انا شيعي رغم الف الناصبي حمد الله ما ما توبوا عن رغم ان في الناسبي ما توبوا عن رغم ان في الناسبي بالله ان كان النبي ما عن شيء عيره في الناصبي حمد الله ان كان دم بحبه ولاد النبي طلعتوا ولا شيء عيره ضمن في الناصبي عترت الها محمد للخالق صارت تشوفه انهم كل ما نتخلف ما يحصل لا يطي واللي ركب هاي السفينه يبشر بورقه امين واللي ركب هاي السفينه يبشر بورقه امين يظهر المختار بي توحيدر الليث ابي ما توبوا انا رغم ان فالناصبي ما توبوا رغم ان فالناصبي مثل النبي ما توبوا انا رغم ان فالناصبي حمد الله ان كان النبي توبوا انا شيعي رغم الف الناسبي وبعكس هالورقه تطلع <تصفيق> ورقه اللي ماركا سودا هذا الجهنم حاطه وحمل عنه وخبيث ردت من الله الغضب وحمل عنه وخبيث ردت من الله الغضب الله ركبي ما توبوا انا شيعي رغم الف الناسبي ما ت bu wa nashiya انا شيعي شان دنبي حبه اولاد النبي ما اتوب وانا شيعي رغم من الناصبي حمتنا الله شان دنبي حبه اولاد النبي ما اتوب وانا شيعي رغم من الناصبي هل خلق باكر جزاههم للمذاهب جنسي ناس مذهبهم ضلال وناس مذهبهم عين يسالوني اجاوب لا اخاف ولا عيب اني يسالوني اجاوب لا أخاف ولا ابي انا يا رب العرش تعفر صادق مذهبي ما تجوبو انا شيعي رغم الف الناصبي ما تجوبو انا شيعي عدنا الله انتم بن بحبه اولاد النبي ما و انا شيعي رب ومن في الناصبي حمد الله ان كان ذنبي حبه ولاد النبي اتقوا توبو و انا شيعي رب ومن في الناصبي رب ومن في الناصبي